الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبعه داه وبعد نستكمل بعون الله تعالى وتوفيقه شرح كتاب الذكاه من مختصر الشيخ خليل بن إسحاق في مذهب الإيمان مالك وأشرنا في الدرس السابق إلى أن الذكاه أنواع أربعة تكلمنا في الحلقة السابقة عن النوع الأول والثاني، ونتكلم إن شاء الله تعالى في هذا الدرس عن النوع الثالث وهو الصيد أو ما يعبر عنه بالعقر كما أشرنا في التعالفات في بداية الدرس السابق. قال المصنف رحمه الله مبينا هذا النوع. من أنواع الذكاء وغرف مسلم مميز وحشيا وإن تأنف عجز عنه إلا بعسر لا نعم شرب أو تردد بقوة بسلاح محدد وحيوان علم بإرسال من يده بلا ظهور ترك ولو تعدد مصيده أو أكل أو لم ير بغار أو غيظة أو لم يظن نوعه من المباح، أو ظهر خلافه لا إن ظنه حراما أو أخذ غير مرثل عليه أو لم يتحقق المبيح في شركة غير كناء أو ضرب بنسمون أو كلب مجوسي أو بنشه ما قدر على خلاصه منه أو أغرى في الوسط أو تراخى في اتباعه إلا أن يتحقق أنه لا يلحقه أو حمل الآلة مع غير أو بخرج أو بات أو صدم أو عض بلا جرح أو قصد ما وجد أو أرسل ثانيا بعد مسك أولا وقتل أو اضطرب فأرسل ولم يرى إلا أن ينوي المضطرب وغيره فتأويله انتهى كلام المصنص رحمة الله تعالى عليه وهذا الجزء من النص عرف فيه الصيد والمشائل المتعلقة بصيد الحيوان المعلم الصيد هو النوع الثالث من أنواع الزكاة يسمى صيد ويسمى عقر، ويسمى أيضا جرف وهو أخذ مباح أكله غير مقدور عليه إلا بعسر من وحوش الطير أو البر أو الحيوان البحري بقصد الحيوان البحري بقصد والقصد هنا المقصود به غينية أو المرضية النية نية الصيد وهي راجعة للحيوان غير البحري لأن الحيوان البحري كما أشرنا سابقا وكما سيأتي الكلام عنه في بعض المواضع لا يحتاج إلى القصد أو إلى النية بدليل أننا ذكرنا أن السمك يأكل سواء كان الإستاذ مسلم أو غير مسلم الصيد له ثلاث أركان الصائد والمصيد والآلة الصائد هو المسلم المميز كما ذكرنا في الشرط السابق كما ذكرنا في النحر وفي الزبح فيخرج غير المسلم كالكافر أو الكتابي حيث لا يؤكل صيدهما إنات من جرحه أو نفتت مقاتله ويخرج كذلك صيد غير المميز, المميز كالصري والمجنون والسكران ونحو ذلك أما المصيد فهو الحيوان الوحشي الذي لم يقدر عليه إذا إذن الصيد يتعلق بهذا يتعلق بالحيوانات البرية التي لا يقدر عليها فالحيوان الانسي لا يتعلق به الصيد أو لا يعمل فيه بالصيد كذلك الحيوان الوحشي الذي قدر عليه يعني لو حيوان الوحشي خجمه صغير ولا يتأتى مثلا منه كبير تعب أو كبير جهد بحيث أنه يقدر عليه بشهولة هذا لا يصاد وإنما يذبح يخرج كذلك الحيوان الإنسى إذا توحش مثل الحمام والأوز البيت ونحو ذلك هذا لا يصطاد بالعقر أو لا يصطاد يعني بهذا النوع من أنواع الصيد جريا على أصله من نظرة إلى أصل الأعان إذا شربت الأعان الإنسية كالأبل والبقر وعاء ونحو ذلك لو شربت ووقعت في حفرة أو على الهلاك أو صُبنا في حائط أو وقعت في حائط وعجز عن إخراجها لا تؤكل بالعقف خلافا لما قال بجواز أكلها من الفقهاء الإنما قال في رحمة الله تعالى الذي ينقل عن المدونة إن لو إذا نحرت الغنم أو زرحت الإبل من غير الضرورة لن تؤكل إن اتفقنا أو سرقنا ذكرنا ذكر الكلام إن الغنم تزبح والإبل تنحر فلو عكسنا من غير الضرورة فلا تؤكل بعض الأيام قالوا أن كل واحدة فيهم تشد محل الآخر تشد محل الآخر الرخلي الثالث من أركان الصيد هو الآلة والآلة المصنف أشر لها بأنها السلاح المحدد أو الحيوان المعلم ودول أبرز ألتين من آلات الصيد والسلاح يشمل الحجر المحدد ويشمل الحديد ويشمل ويشمل فيه الرصاص طبعا في العصر العصور المتأخرة فهو نوع من أنواع الآلة التي يصطاد بها قولنا حديث واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيوان وفي الآلة والحيوان وارد عنه في كتاب الله عز وجل قوله تعالى يسألون ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارث مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فَقُلُوا مِنَّا أَنْشَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ والآن ورد حديث علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديث سيدنا علي هذا ورد بطرق متعددة وروايات كثيرة وفي كل رواية أو كل طريق منها سائدة تختلف عن الأخرى زي ما هنشوف في الاستقبال بين في أكثر من موطن هنا في الشهر. هذه سيدنا علي في رواية عند الشيخين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراب وهو أهل الصيدب فقال إذا أصابت بحده فكُل فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنَّه وقيز يعني ينطبق عليه لفظ الموقوذة فإنَّه وقيز فلا تأكل فقلت أرسل كلبي قال إذا أرسلت كلبك وشميت فكل قلت فإن أكله قال فلا تأكل فإنه لم يمسك عليك إنما أنسك على نفسه قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال لا تأكل فإنما أنت سميت على كلبك ولم تسمي على آخر والحديث هنا تعرض للصيد بالآلة وتعرض للصيد بالكلب المعلم وتعرض لمسألة الاشتراك اشتراك كلبين في صيد وتعرض لقضية التسمية على الصيد التسمية على الصيد حين إطلاق الكلب أو إطلاق الحيوان المعلم الحيوان المعلم زي ما قلنا ورد في قول الله عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم والمرض بالحيوان المعلم ماذا قال هو الذي يستطيع أن يتعلم الصيد حتى ولو لم يكن جنسه مما يقبل التعليم يعني في حيوانات من شأنها أنها تقبل التعليم وتستعملها في الصيد مثل النسر مثلا أو السق أو الكلب لكن فيه النمر مثلا من الحيوانات الصعب أن الإنسان يقوم بتعليمه أو بتهذيبها على طبع الصيد فإذا هذبت أو علمت أصبحت في عداد الحيوان المعلم والمعلم له ضابط ضابطه أنه إذا أرث الأطاع وإذا زجر زجر إن زجر الصيد إذا أطلق الإنسان إذا أطلق الإنسان حيوان صيد على الكائن اللي هو يستطعه أو الحيوان اللي هو يستطعه فاصطاده فيشترط أن يقوم صاحبه بتزكية بعد إمساك الحيوان له وهذه في خاصة في الحيوان لا تتأتى بكفر في السه في صابب السه هنا في شرط هام جدا في جواز أكل الحيوان الذي استعظاه الحيوان المعلم الشرط هي أن يكون الإرسال من يد الصائد أو من يد نائبه أو خادمه يعني أتأتى هنا الإرسال من يد صاحب الحيوان نفسه أو من يد من أو من يد الخادم الذي معه أو النائب الذي معه في رحلة الصيد مع شراط النية والتشمية وهنا نتكلم احنا بعد ذلك في الواجبات سنقول أن النية من الواجبات عند الجمهور والتسمية كذلك من الواجبات ونقض نساء لو ان مثلا الحيوان اثلت من صاحبه واصطد شئ بدون اذن صاحبه فلا يؤكل او الصائد اطلق الحيوان ولم ينوي شيئا اطلقه مثلا يلعب او يلهو في الدرية في الصحراء ولم ينوي شيئا فاصطاد او اتى اليه لصائد فلا يؤثر او فلا يؤثر هذا الاطلاق على الذكاء بمعنى انه لا تصح اكل, أكل هذا الحيوان اطلقه في زن فلا يؤكل مصاده ايضا وسبق لنا في بداية في الكلام في الدرس السابق ان احنا ذكرنا التسمية وسيأتي الكلام عليها في الواجبات الشرط اخر هام جدا وهو ان الحيوان الحيوان الصيد يجرح الحيوان المصطاد. والشرط الجرح هنا بمعنى الابناء ويأذنوا الحيوان حتى لم يشق الجلد يعني لابد ان يحدث له جرح في اي مكان من جسمه إذا لم يحصل إذناء لم يؤكل يعني إنه لو شق الجلد وما أدمهوش فلا يؤكل بالنسبة للحيوان الشارد أو المتردي أشرنا سابقا إلى إن الحيوان الشارد أو المتردي من النعم كالبقر والغنم والإيوة نحوها لا يؤكل بالصد يعني لو إن مثلا فيه ناشية سقطت فيه حفرة وعجزنا عن إخراجها وخشينا إن هي تهلك أو تتلف لا يصلح لنا أن احنا نطلق عليها كلب يصطادها أو نطلق عليها مثلا أسد أو نمر يصطادها ونستحل أكلها بذلك لماذا؟ لأنها في هذه الحالة في تربيها هذا أو في سقوطها هذا لا يخرجها هذا عن كونها من الحيوانات الإنسية أو الحيوانات المستعمدة كذلك الأمر بالنسبة لها إذا شردت ودخلت الغابة ولحقت بالحيوانات الوحشية هذا يشمل الطيور ويشمل البقر ويشمل الغنم هنا بقى صور متعددة أورادها المصنف في كلامه فيما يتعلق بصيد الحيوان في شرط عن وهو إن اشترط في أكل صيد الحيوان المعلم أن يكون الإرسال بلا ترك طويل من الجارح قبل الوصول للحيوان اللي هو المصنف فلو اشتغل الجارق بشيء قبله ثم انطلق فقتله له لم يأكل إلا رزدا لنعل إنه أطلق الحيوان على غزال مثلا في الصحراء فالحيوان انشغل بشيء بأي شيء من مما يشتغل به عن هذا عن ملاحقة الغزال وبعد فترة طويلة يعني حصل هنا فاصل بعد فترة جاء واصطاد الغزال هنا هذا الفاصل يؤثر في الصيد وبالتالي لا يؤكل إلا إذا ذكى صاحره خذ عندك بقى هذه الصور أبناءنا خذوا هذه الصور أبناءنا الطلاب. الصورة الأولى لو الحيوان الجارح أكل شيئا من الصيد قليلا أو كثيرا مشهور المذهب أنه يؤكل. ولكن نو مخالف لحديث سيدنا علي المتقدم اللي في بعض روايته. قال أرسل كلبي قال إذا أصلت كلبك وسميت فاكل قلت فإن أكل قال فلا تأكل فإنه لم يمسك عليك إنما أنسك على نفسه لكن مشهور من ذهب إنه يأكل منه مسألة أخرى لو الحيوان المعلم استهد أكثر من صائد هنا إذا أقف الأمر هل الصائد نوى الجميع ولا الصائد نوى حيوان واحد فقط إن كان الصائد نوى الجميع يبقى يأكل من الجميع وإن كان نوى حيوان واحد فقط يبقى لا يأكل ما عدا ذلك بمعنى أنه مثلا رأى غزالتين أو ثلاثة فأطلق عليهم سبعه أو كذا أو أطلق عليهم سهنه ونوى الجميع فاستاض الجميع يأكل منها لكن لو نوى غزالة واحدة وجاء الحيوان استضلوا غزالتين أو استضلوا ثلاثة ففي هذه الحالة لا يأكل إلا من واحدة فقط التي نواها لو إن الصائد أرسل الكلب أو أرسل السهل على الصيد وهو يعلم أن هذا الصيد غير محرم الأكل يعني مباح الأكل إلا أنه لم يضم جنسه من أي الألنات المباحة هو ولم يتحقق ذلك بل حصل تردد فإذا أخذ الصيد أقذ الصيد وقتل سيرجيش أكله لماذا؟ قبل أنه لا يشترط في جواز الأكل أن يعلم جنسه من المباحين الإبسال عليه الصورة دي تتأتي فيه أبنان الطلاب تتأتي لو واحد مثلا أمامه مثلا ثلاث كائنات حية أو ثلاث حيوانات من روح أكلها من ثلاث فصائل مختلفة من ثلاث فصائل مختلفة وأرسل السهم عليها أو أرسل الكلب عليها وهو عالم من الثلاثة دول مباح الأكل فأخذ أي واحد منها فهذا يجوز أكله لأنه أرسله على ثلاثة ونوى ثلاثة والثلاثة كلها مباحة لو قام الصائب بإرسال حيوان المعلم على حيوان في منطقة محكمة كالغار في الجبل أو الغيضة من الأشجار اللي تسمى اللي هو الشجر المتكفة على بعضه في الغربات هذا المكان مكان محكوم أو مكان معروف منفذه فقام الحيوان بسبيات شيء من هذا بدون أن يعلم صاحبه مصطاده يعني ما, يعلم ما يعلمش اللي فيه فإنه يؤكل على المشهور من المذهب لأنه يشترط رؤية الصيد في هذه الحالة وقالوا أن ما في هذا الموضع المعين يعتبر كأنه محصور أو معروف. من الصور أيضا لو أن الصائد أرسل الحيوان على شيء معين ظنه غذالا مثلا ثم ظهر خيافه وظهر أنه بقرة سيؤكل أيضا بخلاف لو ظنّه حرام حال الارساد او شك في ذلك او توهم ستبين ان الحلال لا يوقن لماذا يعني هو ظن ان هذا الحيوان الاثر اي الصيد ظنه انه حرام قال انا اخلي اصطاد هذا الخنزير مثلا راح الكلب عندي اصطاده فكداين انه مش خنزير كداين انه حيوان مما احله الله عز وجل هنا لا يوقن لماذا؟ لأن العبرة هنا بوقت النية ووقت القصد ووقت الإرسال نفس يعني شبيهة بها أو قريبة منها لو أن الشخص ظن أن نوع من الحيوان مضاح كالإراني مثلا وعرفة الكلب أو عرفة السهم عليه وتبين أنه مضاح ولكن مختلف النوع سيؤكد عن المشهور لأن الذكاثة ذلك متهبة سورة أخرى لو اصطأت أرسل الحيوان على شيء مباح فاستاده واستاد معه حيوان آخر لا يحل الأكل لعدم وجود النية نحوه والنية هنا شرط في صحة أكل الصيد لكنه هو أرسله على حيوان معين ونوى أنه إن وجد شيء آخر وراءه يصطاده فأخذه فإنه يأكله السورة هذه أبناءنا الطلاب تختلف عن الصورة اللي التي ذكرناها سابقا هي نية الجانية أو نية حيوان معين من الصور أيضا التي ذكرها المصنف لو اشترك مع الجائح أو السهل شيء آخر غير مباح اشترك معه تحقيقا ففي هذه الحالة إذا اشترك المحلل الحلال والحرام يغلب جانب الحرام وذي قعدة سقية معروفة حتى أن بعض العلماء بينسبوا فيها حديث برسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من العلماء ضع هذا الحديث أو قال إنه لا أصله والقاعدة مشهورة في كتب القواعد في النذاهة الأربعة إذا اجتمع الحلال والحرام غل بجانب الحرام صور الاشتراك في الصيد تثيرة ومتعددة نذكر منها على سبيل المثال ما أورده المصنف هنا ونستدل عليه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على ما عليه له من دليل من نسمة النبي عليه الصلاة والسلام لو اشترك في قتل الصيد سهنين السهم الصائد والسهم النشموم من غير الصائد والسهم هنا لم ينسب المقاتل والحيوان لم يدرك بالتبكية قبل الموت فإنئذ يمتنع الأكس لذا باحتمال أن الحيوان ناد بالسهم النشموم لو أن الشرق في الصيد كلب مسلم وكلب مجوشي أو شهم مسلم وشهم مجوشي ولم يعلم القاتل منهما فإن الحيوان في هذه الحال لا يؤكل أيضا لاحتمال أنه مات بسهم نجوسي أو مات بكلبه يبقونا اشتراك المحرم مع اشتراك الحلال مع الحرام لو اشترك كلب في الصيد لأن شخص أرسل الكلب المعلم الذي يخصه فعانه كلب آخر معلم أو غير معلم فلا يؤكل لماذا؟ لظن أن الحيوان مات من أثر الكلب الثاني حتى ولو كان الكلب الثاني غير معلم لأن الكلب الثاني لا يوجد نية في الثاني يعني هذا الكلب يقص زين فأصله على غذالة في الصحراء وهناك كلب مع عمر وعمر لم يصله فاشترك الكلبان معا في الصيد الغذالة ففي هذه الحالة لا تؤكل لماذا لأن الكلب الثاني الذي اشترك في قتل في صيدها لن تكن لصاحبيه نية على ذلك لكن لو الاثنين أصلك بينك كل منهم أصلك البعض على نفس الحيوان واشتركوا الاثنين في صيده ففي هذه الحالة يؤكل وهذه من صور الشركة التي تؤكل في حال أو لا تؤكل ولا تؤكل في حالة أخرى من صور الشركة أيضا أثناء الطلاب اشتراك الصيد والغرق في الماء حيوان استضعوا الكلب فظل يترنح يترنح حتى سقط في الماء سمات هنا يشك في الامر هل مات بسبب الغرق او مات بسبب الجرح الذي جرحه الحيوان او صيد الحيوان لا في هذه الحالة لا يؤكل وهذا مدلوله من او دليله من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه وارضاه في رواية انه قال قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي فأرد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي عليه ولا أدري أيهما أخذ قال لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر ودي لأنه نام شوية إن هذا كلب لزيد وهذا كلب من أحد فيهم خارج بالنية والثاني خارج بدون نية ومسألة الواقع في الماء جاء في رواية للحديث أيضا وإن عميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس له إلا أثار سهنك وإن وقع في الماء فلا تأكل في ذا مسألة, مسألة الإغراء اللي يتعرض لها الحيوان بالنسبة للصيد اللي هو الحيوان انطلق بنفسه بدون أن يفرقه صاحبه فإغراض الصيد بمعنى أنه طمع في الصياد فاستعده فإنه لا يؤكل على مشهور المذهب لماذا؟ قال لأنه لأن الإغراء هنا يثير للشك في كونه اشترك في صيده حلال وحرام في مسألة التراخي عن إدراك الحيوان، ودي مسألة التراخي هنا تقطع شرط الموالاة، وشرط الموالاة لم يشر له هنا، ولكنه يفهم من مضمون كلامهم يعني الموالاة هنا مفهومة من كلام المصنف عن التراخي. المصنف يتكلم عن صور التراخي أو يذكر عدة صور للتراخي عن إنساق الحيوان أو عن لحوق الحيوان. من هذه الصور، مثلاً، لو إن الشخص أرسل, أرسل الحيوان الصائد على أو أرسل السه ولم يتبعه في ذلك فلن يدرك الصيد إلا مقتولا فإنه لا يحل أكله إذ لعله لو جده في السير وأدركه ذكه سيجي واتباعه والإفراح في طلبه يعني ينبغي على الإنسان إذا, أسرع إذا أطلق الكلب أو أطلق الشه أن يتبعه بحيث أنه يدرك الحيوان بسرعة لو أطلقه ولم يتبعه ومات الحيوان ففي هذه الحال لا يؤكل من الصور الطريق أيضا لو بات الصيد بعيدا عن صاحبه ثم وجده غلم مثلا فيه أثر الكلب أو وجد السهم في مقاتله وعرفه يعني لا يعرف ان هذا إصابة كلب أو إصابة سهم. إلا ان وجد الصيد نيد في هذه الحالة قالوا لا يأكله لماذا؟ قالوا لان هنا الليل يختلف عن النهار فإن الليل بتطلع فيه الهوام والحشرات فيجوز إن الحيوان مات بسبب الهوام أو الحشرات التي لدغته. أما بالنهار فالصيد يمنع نفسه من ذلك يعني بالنهار حتى الصيد لو مجروح يتألم إلا أنه قد يمتنع من هذه الهوام أو من هذه الحشرات لكن الوارد في الصحر الحين في حديث عديد في بعض صروقه أيضا وفي بعض رواياته إن هو لو وجده بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر هذا السهم فيأكله قال عليه الصلاة والسلام وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فقل قال عبد الأعلى عن داود عن علي أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الصيد سيفتقر سيفتقد أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سهم قال يأكل إن شاء. من صور الطراخي ايضا اللي هي الصائد لو وضع الاله مع غيره ينبغي على الصائد ان يكون حاذرا سيكون جاهزا بالاته رابطا اياه معه في حزامي او, على, أو, أو في على كتفي او نحو ذلك او واضعا الاله في خرج وحامل للخرج على كتفه او على ظهره لو ان الصائد ده تراخى ووضع الاله على غيره بحيث ان هو لن يدرك الصيد يحصل عنده تضاطب في تناول الاله ونحو ذلك في هذه الحالة إذا مات الصيد قبل الإنسان ما يتناول الآلته ويلحقه فلا يؤكل لأنه غير مذكى وقع التفريطه ممن؟ وقع التفريطه من الصيد من صور الزكاة أو من صور الصيد التي لا يؤكل فيها الحيوان أيضا لمنعنا الطلاب لو الكلب صدم الحيوان أو راشله برجله فمات يعني ضربه على سبيل الركل أو على سبيل الصدم أو حتى على سبيل العض في هذه الحالة إذا قتله أو إذا استعده فلا يؤكل لماذا؟ لأنه يشترط في صحة أكل الصيد الجرح على ما ذكرنا شابه لو إن الإنسان أرسل الكلب أو الباد على شيء غير مرئي ونوى أكل أي شيء يجد من الصيد الصيب في الأمر إن كان المكان محصور زي ما قلنا في مثالك الكهف والغيرة يجوز أكله وإن لم يكن محصور لن يجب للإنسان أن يأكلها لو المرأة أرسل الجارح على أكثر من جارح على الصيد دي صورة فيها توسع شوية فيها حوالي خمس صور تقريبا يعبر عنها المصنف أنه أرسل الثاني بعد مسك الأول أو أرسل الثاني بعد مسك الأول هذه الصورة الصائد قام فيها بماذا قام فيها الصائد بأنه أرسل حيوان ليصطاد مثلا غذالة فأنشكها ثم بعد فترة أرسل ذارحا آخر بعد أن أنشكها الأول وقتل الثاني الصيد وحده أو قتله جميعا فلا يؤكل الصورة الطابعة أكثر لما نقول إن هو أرسل الكلب ليصطاد غذالة فأنشك بها والكلب ماسك فيها أرسل عليها كلب آخر ساشترك الكلبين في قتل الغذالة أو قتلها الكلب الثاني في هذه الحالة لا تؤكل لماذا؟ لأنها لم مسكت بالصيد الأول أصبح مقدوراً عليها وبالتالي ما فيش عسر ولا صعوبة في أنه يلحق بها ويذكيها لكن في حوالي خمس صور يؤكل فيها الصيد نسريها على النحو نسريها على النحو التالي لو ارسل الجارح الثاني قبل مسك الجارح الاول وقتله الثاني لو ارسل الجارح الثاني قبل مسك الجارح الاول واشترك الاثنان في قتله لو ارسل الجارح الثاني بعد قتل الجارح الاول له لو ارسل الجارح الثاني قبل مسك الجارح الاول فمسكه الاول قبل وصول الثاني ثم جاء الثاني فقتله هذه الصوره 5 يؤكل فيها الصيد في مسألة أخرى وهي مسألة اضطراب الجارح على الصيد لو اضطرب الجارح على صيد معين رأاه فعصله الصائد مع كون الصائد أو غيره لم يرى الصيد والمكان غير محصول فإذا أخذ الجارح الصيد فلا يحل أكله لماذا قال الاحتمال أن يكون الجارح قد أخذ غير الذي اضطرب عليه إلا أن يتيقن صاحبه أنه إنما اضطرب على الصيد الذي أخذه مثل أن يراه غيره ولا يراه هو فحينئذ فيه قولين في المذهب قول بمنع الأفلق وقول بالجواس، والقولين مبنيين على مسألة هل الغالب كالمحقق أو لا، اللي قال إن الغالب كالمحقق أذا أن يقسى، واللي قال إنه عكسه أذا العكس قال بالعكس بعدم العكس. بعد ذلك شرع مصنف الكلام عن الواجبات المتعلقة. الزكاة الواجب الأول من واجبات الزكاة النية النية من واجبات الزكاة والنية تقدم الكلام عنها مرارا في جميع العبادات اللي تكلمنا عنها في الربع الأول من هذا الشرح النفيس وقال إن النية هي أصل في كثير من العبادات وأنها تدخل في سجدين بابا من أبواب السق كما نقل عن إمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه والنية في الزكاة في الزكاة على قسمين نية التقرب ونية التمييز والذي اشترى فيه الإسلام هو نية التقرب وليس نية التمييز ومعنى النية هنا أن ينوي بهذا الفعل من ذبح أو غيره تزكية الحيوان لا نية قتل يعني ينوي تزكيتها بمعنى إنه يستريح أو يستحل والنية في الذبح والنحر بتكون عند الذبح وعند النحر عند في ذلك وفي العقري تكون عند الزاد الجارح أو الغساج السه والنية لما تكلمنا عنها في الصلاة وتكلمنا عنها في بعض المسائل كالوضوء ونحوه بعض العلماء قيروا بالذكر والقدرة هناك ذلك بعض العلماء قيروا النية بالذكر فقالوا إن النية مع الذكر والقدرة عليها بعض العلماء أطلق الواجب قال هي واجب وليس لها علاقة بالذكر أو علمي أو ليس لها علاقة بالقدرة واعلمها ودريل في النية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات الواجب الثاني من واجبات الزكاة التسمية والتسمية تكلمنا عنها في الدرس السابق ونتكلم هنا عنها أيضا حيث نذكر بعضا من الألفاظ التي أوردها الفقهاء ونذهب في التسمية التسمية من واجبات الزكاة سواء كانت معها تكبير أو لم يكن معها تكبير لكن المستحسن إنه يكبر واللصف فيها متعواج يقول مثلا بسم الله والله أجبر بسم الله سقط أو الله أكبر سقط بسم الله ولا حول ولا القوة إلا بالله بسم الله ولا إله إلا الله بسم الله وسبحان الله أو سبحان الله من غير تسمية أو نحو ذلك الكل مجزي لكن إما مضا عليها عمل الناس والنهج النابي صلى الله عليه وسلم الله عليه صحابته ومن بعدهم هو بسم الله والله أجبر والتسمية وقتها مثل وقت النية الحقيقة في بعض علماء المذهب قالوا بعدم وجوب التسمية واستدلوا على ذلك بالحديث المروي عند الإمام البخاري وعند الإمام مالك في الموطة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله إن ناسا من أهل البادية يأتوننا بلحمان ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمو الله عليها ثم قلوها إلى الإمام ذلك الله تعالى على تأول هذا الحديث على إن هذا الأمر كان بداية الإسلام وهذا الكلام قاله الإمام ذلك في الموضع بعد هذا الحديث والإمام القوطبي نقله عنه لكن الإمام القوطبي رحمة الله تعالى لا يعاقب على ذلك وعلى استدلال الذين قالوا بعدم وجود قولي ومما يدل على صحة ما قلنا أن هذا الحديث كان بالمدينة ولا يختلف العلماء أن قوله تعالى ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لا فسق نزل في سور الأنعام بمكة هذا كلام الإمام القرطبي ترك التزمية فيه كلام العلماء إذا تركها إنسان عمدا هذا يستلزم عدم أكل زريحة عند جمهور أهل المدهب إلا إذا كان متأول في الترك لكن إذا تركها نفيانا أو تركها سهوا فقد روى الإنام البخاري رحمه الله تعالى عليه قال قال ابن عباس من نسي فلا دأسه وقال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق والناس لا يسمى فاسقا وقوله تعالى وإن الشياطين ليرحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشيكون إلي القرطبي يقسم تارك التسمية إلى ثلاث حالات تارك التسمية عملا يقسمون إلى ثلاث حالات الحال الأولى أن يكون تاركها إذا أرجع الظريحة ويقول قلبي مملوء من أسماء الله تعالى وتوصيده فلا أستقر إلى ذكر بلساني ده تأويل قال هذا يبزئه لأنه ذكر الله جل عيرانه وعظمه يبقى أنه تأول أو يقول إن هذا ليس بموضع تسمية صريحة إذا ليست بقربه، فهذا أيضا يجوز، فإن هنا برضو متأول، أو يقول لا أسميه، ويقرر للتسمية، فهذا متهاون فاسق لا تؤكل ذبيحته. إذا الإمام القرطبي رحمه الله تعالى عليه تفسير النفيز يقسم هذه التقسيمة عنا عن تارك التسمية عنا فيهم حالتين بتأول، ويعتذر له عن هذا التأول، وتؤكل ذبيحته. الحالة الثالثة اللي هي فيها تهاون بالتسمية فهذا والعياذ بالله أدخله في عداد ألف الشعر وقال إن ذبيحته في هذه الحالة لا توقي من الواجبات المتعلقة بالذكاة أيضا أبناء الطلاب أن الإنسان ينحر ما ينحر ويذبح ما يذبح سبق لنا التفرق بين النحر وبين الذبح وقال إن النحر يتأتى في الحيوان الكبير كالزرافة وكالزمن مثلا نظرا لطول العنق والحيوان اللي هو الصغير العنق كالمائز والغنم والتر ونحو ذلك يتأثى فيه الذبح والبقر وسط بين الاثنين يعني البقر يصلح له الزبح ويصلح له النحر وإمكان الند أن يذبح. وتقدم ذكر هذا الكلام وهذا كله أيضا مشروط بالقدرة على فعل ذلك لو الإنسان عجب عن أن يذبح ينحر لو عجب عن أن ينحر يذبح. فهي المسألة تخضع للضرورة ولا يكلف الله سبحانه وتعالى نفسا إلا وسعه هذه هي الواجبات التي ذكرها المصنف تتعلق بالذكاة وبعد ذلك إن شاء الله تعالى سأشرع المصنف في الكلام عن المندوبات التي تتعلق بالذكاة وعن بعض الأحكام الجائزة والمحرمة في الزكاة نكتفي بهذا القدر